تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ النَّاسَ وبشر الذين آمنوا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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لهم قدم صدق عند رَبَّهُمْ قَدْ نَصَرَهُ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ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 Yufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun Yufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun Inna fi ikhtilaf al-layli wan-nahari wama khalaqa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 إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بايمانهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم تجري تَجْرِي الْمَأْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم فََدَرُ الذيينَ لا يَرجونَ لِقأَناَ فيِي طُغِْيانِهِمْ في يَأَّهُ وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فَلََّا كَشَفْنَ عَنْهُ ذُرَّهُ مَروكَ أَمْ يدعونَ إ بُْض السَّ فلََّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَّهُ مَرَّكَ مر كَذَلِكَ زُيينَ للِْمُسِْفينَ مَا كانوا يَعملون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 ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ كَذَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كيف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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن UTI بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَفْعَلُ رَبِّي إِنْ أَبْدَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ قل ما يقول لي ان ابدلهم من تلقائي نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ان إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم فقد لبثت فيكم, فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فم أأَظْلَم مِنَّ نِكَّرَ عَلَ الله كَذِبًَا أَوكَدذَّرَ بِ آياتكِ إهُ لا يُكْنِحُ المُجرمُون إَّهُ لا يُكْنِحُ المُجرمون وَيَعبُدُونَ مِ جُون اللهِ مَا لَا يَضُبّهُم وَلَا يَكَهُ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون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 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ فِيمَا فِيهِمْ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَضَيَّعَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ الغَبُ للِلهه فَ كَظِرُون إِ مَعَكُم مَِمُ تظرين أقُ وَإذاَا أَذَقُل صََحْمَةَم مِن بَعْدِضَ الرَّ أَمَسَّتهُمْ إذَالَهُم مَكْرُم فيِي آياتنَك وَإذاَا أَذَقُلَّا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ هُوَ الَّذِي فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتىتَّ إذَا كُ تُمتِلكُلكِ وَجرَينَ بهِ برِحطَيبَ وَفَحُ بهِهَا حتىَّ إِ وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا دَعَو اللهَّ مُخِْصينَ لَ الدّينَ لإِن آ جَتَن مِن هذه لَلَكًاَّ مِنَ الشَّكررين دَعَو اللهَّ مُفِْصينَ لَ الدّينَ رَئِن آ جَتَن مِن هه مِنَ الشَّكرِرين فَلََّا يبغون في الأرض بغير الحق فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على متاع الحياه الدنيا متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام فاختلط به لبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها حتىتَّ إذاَا أَخَذَة الأأَغْضُ ذُك فَ وَالزَّنَة وَظََّ هُهَا أَهُ قادِرونَ عَريهَا أَته أَممررُونَ لَيلًا أَونَهاَا ر فَجعلهاَا حَصيدًا كَأَلَّم تغَْ ب أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغم بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون, الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُونَ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ وَلَا يَظْهَرُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أصحاب الجنة هم فِيهَا خَالِدُونَ ورائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذله مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاصِمَ لَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاصِمَ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا كَأَنَّمَا أُغْشِيَ الْوُجُوهُ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ 119. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 110. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وَيَوْمَ نَحشّرُهُم جَمِيعًا تُمَّ نلَقُول للَِّذينَ أَشْرَكُ مَكَانَكُمْ أَن تُمْ وَشُركَاناءُكُمْ فَذَيَْنَّ بَْلَهُم وَقَالَ شُرَكَاءُهُمَّكُمْ تُمْ إَانَ تَععُدُون فَذَيََّْ بَينَهُم وَقَالَ شُرَكَُهُم فكُ تُم إ ل تَبُدُون فَكَكَ بِالَّ شَهيدَ بَيْنَناَا وَبَينَكُمْ إكُ عََّي بعدَادَتِكُمْ لغافِنين فَكَكَ بِالَّ شَهيدًا بَيْنَ لَا وَضَيَْكُمْ إكُ عَنَّي بعدَادَتِكمْ هُنَالِكَ تَبرُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ هُنَالِكَ تَبرُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 امَن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالابْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ سَيَقُولُونَ فَقُل أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فَقُل أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فَذَلكُم اللهَّهُ رَبّكُم الْ الحَقّكَماذا بَعدًا حَقِ إلَّ الَّلَالُ فَأَن تُصَْفون الله رّكُم الْ الحَقّكَ ماذا بَعدَ حَِّ إَّا الََّلَالُ فَأَنَّ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده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 قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِينِ لِلْحَقِّ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 تَمَرَّكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا وَلَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 كُلْ تَأْتُون بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن جُنُودِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا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 أَمَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يظلمن سَشيَأَ وَلَك الن سَأَ خُسَهُم يَظلمون إِ اللهه لا يَغمٌ لا سَشيَيْأَ وَلَكِ الناس سَأ فُسَهُم وَيوْمَا يَحْشُرُهُمْ كَأََّمَْبَتُ إِللاا سَعَةَ مِنَ النَّهَاركَعََفُونَ بَيْنَهُ وَيوْم يَحْشرُهُمْ كَأََّمَْبَتُ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 اللَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ وََّ اللهَّهُ شَهيدٌ عَ مَا يَخَون ثمَّ اللَّهُ شَهيد ل ماَا يَخَالون وَلِكُلِّ أَُّةِ الروَسُون وَلِكُلِّ أَُّ تِْ الرسُون فَإِذاَا جَ قُضِيَ بَينَهُم بِالقِصْطِ وَهُم لا يُظْلَمون فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُرْبَ بَيْنِهِمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ كلا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله كلا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه أجل لكل امه اجل اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَفَلَمْ يَرَوْا إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ فَإِنَّ أَوَّلَهَا هُم مَّا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَرُمَّ إِذَا وقد كنتم به تستعجلون الآن آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلب هل تجزون إلا بِمَا كنتم تكسبون ثُمَّ نَقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَبِئُونَكَ حَقُّهُ وَيَسْتَبِئُونَكَ حَقُّهُ قُلْ إِوَ لَهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لاستدت فيه واثر الندامه لما راوا العذاب واثر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه في الصدور يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُل بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما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 جَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ آه اللَّهَ أَهَلَّلَ لَكُمْ أَن عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُوا قُلْ إِنَّ آه اللَّهَ أَهَلَّلَ لَكُمْ أَن عَلَى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 وَماَا تَكُ فِي شَأْنِهُ وَماَا تَثْلُ مِنهُ مِن قُبْ آالِ وَلَا تََّلونَ مِن عملٍ إِللاا كَُّا عَلَكُمْ شهودًا وَلَا تَععمللونَ مِنْ عمللٍ إِلَّ كُا عَلَكُم شُهودًا إِذُْ فيِيبُونَكِي ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مقال درة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر وما يعزب عن ربك من لدرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لهم البشره في لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تَذِدِ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ يحزن إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِيَّاك يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ إِيَّاك يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إلا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 ان عندكم من سلطان بهذا ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 ثمَّ نُذيقُم العذاابَ الشَّديدَ بِم كانوا يَخُرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت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 ثمَُّ رَا يَكُْ أَممركُمْ عَريكُم غَُّتَثُمَّ قَضُون إلَ يَ وَلاةُم ظِون فَإِل تَوََّتُم فَماَا تَألْلتُكُم مِنْ أَجُ فَإِل تَوََّتُم فَلاَا تَألتُكُم مِن أَج إن أَجرِْييَ إلَّا علىى اللهَّ وَمِرْتُ أننْ أَكُونَ منِنْ المُسلْنِمين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 ثَُّ بَعَثْناَ مِن بَعدِهِ رُسلاًا إلى قَوْمم فَجَاءُهُم بالِالبَينَاتثَُّ فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من كَذَلِكَ نلَطبَع على قُلوبِمُعتَدين كَذَلِكَ لَقضَع على قُلوبِمُعتَدينثَُّ بَعَثْن مِ بَعْدِهِمُّ سَوهَارونَ إلَ فِيعَوونَ وَملَهِ بآياتِنا قَُّ بَعَثْلَ مِ بَعذِهمّ تَوهَارونَ إلَكِعَونَ وَمَرَئ بآياتَِا فَسَكبرَر أتَكبرَر وَكانوا قَوْمًَا مجرمين أستَكبرَر مجرمين فلََّ جَ أَهُُ الحَقُّ مِن عدِنَا قَ إَِّ هذا تِحر مُ بم فَلََّ جَ أَهُُ الحَقُّ مِن عادِنَا قَوا إَِّ هذا لسحر مبين قلَم سدَقُونَ للِحَقِّلََّ جاءكُمقاللَمُث أَدَقون للِحَقِلََّ جاءكُمْ أسِحرٌ هذا وَلاَا يُفْنِح الساحِرُون سِحرٌ هذا وَلاَا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباؤنا وتكون لكم في الارض وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ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 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ان الله لا يفلح عامل المكذبين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى الا ذريته مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِزْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ سَلَأَ آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا دُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ وَإِك دعوْونَلَعَكِ الأضْضِ وَإِنهُ لَ مِنَ المُسِْفين وَإِكِ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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ وَأَجْعَلِ الْبُيُوتَ قِبْلَةً وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملهه زينة واموالا في الحياة في الدنيا ربنا, ربنا ليضل عن سبيلك ربنا ليضل عن سبيلك رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ على فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 قال قَدْ أُجِيبَ الدَّعْوَةُ فَمَا فَسْتَقِيمَ وَلَا تَتَّبِعَانِ لِسَبِيلِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فزعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ائذا اجركه الغرق قال الامنت ان له لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وانا من المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلقد بَوَّأنا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُدُنًا صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَنِ اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَنِ اخْتَلَفُوا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 مأَزَلم إلَكَ فَسْأل فإ قُتَ في شَك مَّا أَزَلم إلَكَ فَسْأل فَسألَِّذينَ يَقرَأُولًا كتاب منِ قَدنك فَسألَّذينَ يقرَأول الكتاب م من النقَدنِك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 وَل تَكَّ مِنَ الذيلَ كَزْذَبوا بآياتاتِ الله فَكَكونَ منِخاسِرين إِ الذيينَ حََّّت عَلَم كَلمَةُ رَبٍّكَ لاَا يُؤمنون إِ الذيينَ حََّّت عَلَم كلَلِمَةُ رَبٍّكَ لا يُؤمنون, إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون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 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن من الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ مَا تَشْهَدُ وَلَا يَحْمِلُونَ مَا تَحْمِلُ رُسُلُ اللَّهِ وَلَا يَأْخُذُونَهُ حَرَامًا ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ لَا يَعْقِلُونَ وَيَجْعَلُونَ الرِّزْقَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عن قوم لا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 قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمنوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي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 فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين فاامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين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 فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هو وإيمسسك الله بضره فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله وإن يريدك بخير فلا لفضله يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءكم الحق من ربكم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَمَنْ وَمَنْ ضَلَّكَ إِ ماَا يَضِل عَلَيهَا وَمَم ضَل فَ إَِّ لاَا يَضِل عَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَكُمْ بِوكيل وَل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين قدمت لكم هذه التلاوة نوکری کوئی لو